وَمَن يَهْدِ ٱللَّهُ فَمَا لَهُۥ مِن مُضِلِّ ۗ أَلَيْسَ ٱللَّهُ بِعَزِيزٍ ذِى ٱنتِقَامٍ وَلَئِن سَأَلْتَهُم مَّنْ خَلَقَ ٱلسَّمَٰوَٰتِ وَٱلْأَرْضَ لَيَقُولُنَّ ٱللَّهُ قُلْ الاثر ايتم ما تدعون من دون الله ان ارادني الله بضر ان ارادني الله بضر هل هنن كاشفات ضر او ارادني برحمه هل هنن ممسكات رحمته قل حسبي الله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 وَمَا أَ تَعَلَم بِوكِيل ال اللهَّهُ ييتَوَفَّلأَنْ فُ سَحينَ مَووتِهَا اللهَّهُ ييتَفَّ الأأَنْ فُسَحينَ مَوْوتهَا والَّتِ لَْ تَمُْف في مَنَامِهَا فَيمسِ كَُّتِ قَضَ عَلَْهَا المَوْوتَ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 لَهُ مُلْكُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ ثُمَّ إِلَيْهِ تُرْجَعُونَ وَإِذَا ذُكِرَ اللَّهُ وَحْدَهُ اشْمَأَزَّتْ قُلُوبُ الَّذِينَ لا يُؤْمِنُونَ بِالْآخِرَةِ وَإِذَا ذُكِرَ الَّذِينَ مِنْ دُونِهِ إِذَا هُمْ يَسْتَبْشِرُونَ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 كَمَا إِذَا خَوَّلْنَاهُ نِعْمَةً مِنَّا قَالَ إِنَّمَا قَالَ إِنَّمَا أُوتِيتُهُ عَلَى عِلْمٍ وَلَكِنَّهُ فِتْنَةٌ وَلَكِنَّ أَكْثَرَهُمْ لَا يَعْلَمُونَ وَقَدْ قَالَ الَّذِينَ مِن قَبْلِهِمْ فَمَا أَغْنَى عَنْهُمْ مَا كَانُوا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 إِنَّهُ هُوَ الْغَفُورُ الرَّحِيمُ وَأَنِيبُوا إِلَى رَبِّكُمْ وَأَسْلِمُوا لَهُ وَأَنِيبُوا إِلَى رَبِّكُمْ وَأَسْلِمُوا لَهُ مِنْ قَبْلِ أَنْ يَأْتِيَكُمُ الْعَذَابُ ثُمَّ لَا تنصرون. واتبعوا احسن ما انزل اليكم من ربكم من قبل ان ياتيكم من قبل يأتيكم العذاب بغته وانتم لا تشعرون ان تقول نفس يا حسرتا على ما فرطت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 أو تقول حين ترى العذاب لو أن لي كره لو أن لي ثروة فأكون من المحسنين بلى قد جاءتك آياتي فكذبت بها واستكبرت وكنت من الكافرين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 والأَفَ غَيرَ اللهَّهِ تَأمررون أَبُدُأَهَا الجَهِلون وَلَقدَدَأُوا حِييَاءِ لَكَ وَإِلَ الذيذينَ مِن قَبللِكَ لإِن أَشَْكْتَ لاَا يَحبط عملك لإن أشَكْتَ لَا يَحْبطًا عمللُكَ وَلََكًا مِنَخاسِرين فَنِعْمَ اللَّهُ فَاعْبُدْ وَكُنْ مِنَ الشَّاكِرِينَ وَمَا قَدَرَ اللَّهُ حَقَّ قَدَرِهِ وَمَا قَدَرَ اللَّهُ حَقَّ قَدَرِهِ وَالْأَرْضَ جَمِيعًا قَبَضَتَهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ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 صَيقَمَ فيِي السَّموَاتِمَ فيِي الأرض إِللاا مَنْ شَ اللَّثُنُ فيِي خَفيِيهِ أُخْرىَ فَإِذَاهُم قِي ثمُنُ فيِي خَفيِيهِ أُخْرى فَإِذَاهُ واشرقت الارض بنور ربها وموضع الكتاب وجي ابي النبين والشهداء وجي ابي النبين والشهداء وقضى بينهم وَقُضِيَ بَيْنَهُم بِالْحَقِّ وَهُمْ لا يُظْلَمُونَ وَفِيَتْ كُلُّ نَفْسٍ مَا عَمِلَتْ وَفِيَتْ كُلُّ نَفْسٍ مَا عَمِلَتْ وَهُوَ أَعْلَمُ بِمَا يفعلون وهو أعلم بِمَا يَفْعَلُونَ سيقى الذين كفروا الى جهنم مزمرًا حتى اذا جاءوها فتحت ابوابها فتحت ابوابها وقال لهم خزنتها الم ياتكم وقال لهم خزنتها الم ياتكم رسل من يَتَنَوَّنُ عَلَيْكُمْ يَتَنَوَّنُ عَلَيْكُمْ آيَاتِ رَبِّكُمْ وَيُنْذِرُونكُمْ لِقَاءَ يَوْمِكُمْ هَذَا قَالُوا بَلَى قَالُوا بَلَى وَلَكِنْ حَقَّتْ كَلِمَةُ قيل دخلوا أبواب جهنم قيل دخلوا أبواب جهنم خالدين فيها, خالدين فيها فبئس مثوى المتكبرين وثيق الذين اتقوا ربهم إلى الجنة يزمر حتى اذا جاءوها وفتحت ابوابها حتى اذا جاءوها وفتحت ابوابها وقال لهم خزنتها سلام وقال لهم خزنتها سلام عليكم طبتم فدخلوها خالدين سلام عليكم طبتم فدخلوها خالدين وقالوا الحمد لله الذي صدقنا وعده وَأَوْرَثْنَا الْأَرْضَ نَتَبَوَّأُ مِنْهَا وَمِنَ الْجَنَّةِ حَيْثُنَا نشاءُ فَنِحْنُ أَجْرُ الْعَامِلِينَ وَتَرَى الْمَلَائِكَةَ حَافِّينَ مِنْ حَوْلِ الْعَرْشِ يسبحون بحمد ربهم وقضى بينهم بالحق وقيلا الحمد لله وقيلا الحمد لله رب العالمين بسم الله الرحمن الرحيم حامين تنزيل الكتاب من الله العزيز العليم غافر الذنب وقابل التوب شديد العقاب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 ومن صلح من آبائهم وأزواجهم وذرياتهم إنك أنت العزيز الحكيم وقهم السيئات ومن تق السيئات يومئذ فقد رحمته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 قالوا رَبنَا أَ التَّنَثْنَتَينِ وَأَحيَ تََسْنَتَْنِ فَعتَرَفْناَا بِذُنُوبِنَا فعتَرَفْناَا بِذُنُوا بِنَا فَهَل إِلَ خُروجٍ مِن سَبين ذَلِكُم بِأََّهُ إذ دعَ اللهَّهُ وَحْدَهُ كَفَرْتُمْ وَإي يُشْرَكْ بهِه تُؤْمِنُوا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 وَيُعِدُّ دَرَجَاتِ ذَلِكَ الْعَرْشِ يَلْقِي الرُّوحَ من أَمْرِهِ على مَن يَشَاءُ مِنْ عِبَادِهِ يُلْقِي الرُّوحَ مِنْ أَمْرِهِ عَلَى مَن يَشَاءُ مِنْ عِبَادِهِ لِيُنذِرَ يَوْمَ التَّلَاقِ يَوْمَئِذٍ بَارِزُونَ لا يخفى على الله منهم شيء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 وَأَنذِكْهُمْ يَوْمَ الْآزِفَةِ إِذِ الْقُلُوبُ لَدَى الْحَنَاجِرِ كَاضِمِينَ مَّا نَظَرِينَ مِنْ حَمِيمٍ وَلَا شَفِيعٍ يُقَاعِ يَعْلَمُ خَائِنَةَ الْأَعْيُنِ وَمَا تُخْفِي الصُّدُورُ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 فَكَثَرُوا فَأَخَذَهُمُ اللَّهُ إِنَّهُ قَوِيٌّ شَدِيدُ الْعِقَابِ وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا مُوسَى بِآيَاتِنَا وَسُلْطَانٍ مُّبِينٍ إِلَى فِرْعَوْنَ وَهَامَانَ وَقَارُونَ فَقَالُوا ساحرٌ كَذَّابٌ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 لا فَتَعُونَ مَا أَرِيكُمْ إِلَّا مَا أَرَى وَمَا أَهْدِيكُمْ إِلَّا سَبِيلَ الرَّشَادِ الذي الَّذِي آمَنَ يَا قَوْمِ إِنِّي أَخَافُ عَلَيْكُمْ مِثْلَ يَوْمِ الْأَحْزَابِ مِثْلَ ذَٰبِ قَوْمِ نُوحٍ وَعَادٍ وَثَمُودَ وَالَّذِينَ مِن بَعْدِهِمْ وَنَ اللهُ يُرِيدُ ظُلْمًا لِلْعِبَادِ وَيَا قَوْمِ إِنِّي أَخَافُ عَلَيْكُمْ يَوْمَ التَّنَادِ يَوْمَ تُوَلُّونَ مُدْبِرِينَ مَا لَكُمْ مِنْ اللهِ مِنْ عاصِمٍ وَمَنْ يُضْلِلِ اللَّهُ فَمَا لَهُ مِنْ هَادٍ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 فَمَقَاهُ اللَّهُ سَيَأتِي مَا مَكَرُوا وَحَاقَ بِآلِ فِرْعَوْنَ سُوءُ الْعَذَابِ وَحَاقَ بِآلِ فِرْعَوْنَ ارَضُونَ عَلَيْهَا غُدُوًّا وَعَشِيًا وَيَوْمَ تَقُومُ السَّاعَةُ أَدْخِلُوا آلَ فِرْعَوْنَ أَشَدَّ الْعَذَابِ وَإِذْ يَتَحَاجُّونَ فِنَا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 ولقد آتينا موسى الهدى وأورثنا بني إسرائيل الكتاب هدى وذكرى لأولي الألباب تصبر إن وعد الله حق واستغفر لذنبك وَتَغْفِرْ لِذَ بِكَ وَسَبِّح بحَمْدِ رَبِّكَ بِالْعَشيّ وَْإِذَكَض إِ الذيذينَ يجادلونَ فِي آيات اللهِ بِغَيِ سُلطانٍ أَتَهُ إ فِي صُدُورهِ إِ فِي صُدُورهِمْ إلَّا كِبهُم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 وَالَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ وَلَا الْمُسِيءِ قَلِيلًا مَا تَتَذَكَّرُونَ إِنَّ السَّاعَةَ لَآتِيَةٌ لَا رَيْبَ فِيهَا وَلَكِنَّ أَكْثَرَ النَّاسِ لَا يُؤْمِنُونَ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 اللَّهُ الذي جَعَلَ لَكُمُ اللَّيْلَ لِتَسْكُنُوا فِيهِ وَالنَّهَارَ مُبْصِرًا إِنَّ اللَّهَ لَذُو فَضْلٍ عَلَى النَّاسِ وَلَكِنَّ أَكْثَرَ النَّاسِ لَا يَشْكُرُونَ ذَلِكُمُ اللَّهُ رَبُّكُمْ خَالِقُ كُلِّ شَيْءٍ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 الحمد لله رب العالمين قل انني نهيت ان اعبد الذين تدعون من دون الله لم ما جاء يبينات لم ما جاء يبينات امر ربي وامرته ان اسلم لرب العالمين هوَّ خَلَقَتكُم مِنْ تُرَابِ سَُّ مِنْ نُطُطَ ثمَُّ مِنْ نُقفَةٍ سَُّ مِنْ, من عَلََة سُمَّ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 الذين كذبوا بالكتاب وبما ارسلنا به رسلنا فسنعلمون اذ الاغلال في اعناقهم اذ الاغلال في اعناقهم والسلاسل يسحبون في الحميم ثم في النار يسجرون ثم قيل لهم أينما كنتم تشركون من دون الله قَالُوا ضَلُّوا عَنَّا بَل لَّمْ نَقُلْ نَدْعُو مِن قَبْلُ شَيْئًا كَذَٰلِكَ يُضِلُّ اللَّهُ الْكَافِرِينَ ذَٰلِكُم بِمَا كُنتُمْ تَفْرَحُونَ فِي الأرض بِغَيْرِ الْحَقِّ وَبِمَا كُنتُمْ تَمْرَحُونَ أدخلوا أبواب جهنم خالدين فيها فبئس مثوى المتكبرين فاصبر إن وعد الله حقا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 فَلَمَّا رَأَوْا بَأْسَنَا قَالُوا آمَنَّا بِاللَّهِ وَحْدَهُ وَكَفَرْنَا بِمَا كُنَّا بِهِ مُشْرِكِينَ فَلَمْ يَكُنْ لَّسَانُهُمْ إِلَّا ذِكْرًا لَّمَّا رَأَوُا بَأْسَنَا سُنَّةَ اللَّهِ الَّتِي قَدْ خَلَتْ فِي عباده وَخَسِرَ هُنَالِكَ الْكَافِرُونَ بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ حَمْ دَنَزِلَ مِنَ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ كِتَابٌ فَصَّلَتْ آيَاتِهِ قُرْآنًا عَرَبِيًّا لِقَوْمٍ يَعْلَمُونَ بَشِيرًا وَنَذِيرًا سَأَعْرِضُ أَكْثَرَهُمْ فَهُمْ لا يَسْمَعُونَ وَقَالُوا قُلُوبُنَا فِي أَكِنَّةٍ مِّمَّا تَدْعُونَا إِلَيْهِ وَفِي آذَانِنَا وَقْرٌ وَمِن بَيْنِنَا وَبَيْنِكَ حِجَابٌ فاعْمَلِ ۖ إِنَّنَا إنما أنا بشر مثلكم يوحى إلي أنما أنما إلهكم إله واحد فاستقيموا إليه واستغفروه وويل للمشركين الذين لا يؤتون الزكاة وهم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 ذَلِكَ رَبُّ الْعَالَمِينَ وَجَعَلَ فِيهَا رَوَاسِيَ مِنْ شَوْقِهَا وَبَارَكَ فِيهَا وَقَدَّرَ فِيهَا وَقَدَّرَ في أَقْوَاتَهَا فِي أَرْبَعَةِ أَيَّامٍ سَوَاءٌ مُسْتَوَى إِلَى السَّمَاءِ وَهِيَ دُخَانٌ فَقَالَ لَهَا فَقَالَ لَهَا وَلِلْأَرْضِ أَتْيُعْطَاهَا أَمْ تُمْسِكُهَا قَالَتْ أَتَيْنَا طَائِعِينَ فَقَضَىٰ هُنَّ سَبْعَ سَمَاوَاتٍ فِي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 فقل أنذرتكم صاعقة مثل صاعقة عاد وثمود فإن أعرضوا فقل أنذرتكم صاعقة مثل صاعقة عاد وثمود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 حتىََّ إذَا مَا جَ أُهَا شَهِدَ عَلَيْهِم سَمْعُهُم وَأَبَصَارهُ شَهِدَ عَلَيهِم سَمْعُهُمْ وَأَدَصَارُهُمْ وَجُودُهُم بِمَا كانَوا يَعملون وقالوا لجنودهم لما شهدتم علينا قالوا أنطقنا الله الذي أنطق كل شيء وهو خلقكم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 ولكن ظننتم أن الله لا يعلم كثيرا مما تعملون وذلكم ظنكم الذي ظننتم بربكم أرداكم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 وَهُ فيه دار خُذ جز بما كان جز بما كان بآياتاتنا ي جحد وَقَالَ الَّذِينَ كَفَرُوا رَبَّنَا أَرِنَا الَّذِينَ أَضَلَّانَا مِنَ الْجِنِّ وَالْإِنسِ نجعلهما, نَجْعَلْهُمَا تَحْتَ أَقْدَامِنَا لِيَكُونَا مِنَ الْأَسْفَلِينَ إِنَّ الَّذِينَ قَالُوا رَبُّنَا اللَّهُ ثُمَّ اسْتَقَامُوا تَنَزَّلُ عَلَيْهِمُ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 وَإِنَّ مَا يُنْزَغُ نَكَ مِنَ الشَّيْطَانِ نَزْغٌ فَاسْتَعِذْ بِاللَّهِ إِنَّهُ هُوَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ وَمِنْ آيَاتِهِ اللَّيْلُ وَالنَّهَارُ وَالشَّمْسُ وَالْقَمَرُ لَا تَسْجُدُوا لِلشَّمْسِ ولا للقمر وَاسْجُدُوا لِلَّهِ وَاسْجُدُوا لِلَّهِ الَّذِي خَلَقَهُمْ إِن كُنتُمْ إِيَّاهُ تَعْبُدُونَ فَإِنِ اسْتَكْبَرُوا فَالَّذِينَ عِندَ رَبِّكَ يُسَبِّحُونَ لَهُ بِالليلِ يَسْتَبِحُونَ لَهُ بِاللَّيْلِ وَالنَّهَارِ وَهُمْ لا يَسْأَمُونَ وَمِنْ آيَاتِهِ أَنَّكَ تَرَى الْأَرْضَ خَاشِعَةً فَإِذَا أَنزَلْنَا عَلَيْهَا الْمَاءَ اهْتَزَّتْ وَرَبَتْ إِنَّ الَّذِي أَحْيَاهَا لَمُحْيِي الْمَوْتَى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 أُول إك يناادون منِ م كان بعيد وَلَقد آتَينا موسَ كتاب سخِفَسيهِ وَلَول كلمَة سقَتْ مِ ربك ل قضِي